اللهم الحمد لله رب العالمين الله نفسه وإلى الله في المصير قل إن تفعوا ما في سزوركم أو تفعوا يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير I'm uh really, -huh. uh -huh. اللهم املأ قلوبنا بالهدى يا اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط وَالْمَصْطَفَاءَ الَّذِينَ وَلَمْ أَنَا أَنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قالت فَلَمَّا وَقَعَتْهُمْ قَالَ رَبِّ إِنَّكَ وَقَفْتَ بَنَا مَنْ لاَ رَحْمَةَ لِمَوَالٍ وَأَلَيْسَ الذَّكَرُ مِنَ الأُنثَى وَإِنِّي لَسَمَّيْتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا الشَّيْطَانُ الرجيم